هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مَّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ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 فَقَد كَذذَّبُ بِالْحَقِلَ م جَ أَهُم فَسَووفَ يَأتيهِم فسَووفَ يَأتيهِم أَبَ أمَا بِهِ يَستَزِئُون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 وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُظْلَمُونَ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 Qul aghayra Allahi attakhidhu waliyan samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am umirtu an akuna awwala man aslam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 A inna kum lėtas hudūnė, anma allahe ālihėtėn ākra? A inna kum lėtas hudnė, kul įnėma āėlė, įnėme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 وَمَنْ أَظْلَمُ zlemu, mi meni, ftaurą, arenam lojika, diben, eunka, zembembi, eiti, inna ulaju flirhu, zoli, moon. O Aina šurekaukumul lathien kuntum taz'umūn Thum lam takun fitnatuhum illa an tālū Qalū, vallāhi rabbina, ma kuna musrikīn Anzir kaip kذbų ānfusėm, vodl ānėm ma kainų yfytarūn. Vominius man ystamė A 부domsianyti قُلُوبِهِمْ terminaria подči трiai وَفِي behaviškovi. Abox! gehörtas pravado graus, tikИ što – littlef monte ateu. يجادلونك يقول يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وَيُهْلِكُونَ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَل بَدَّلَهُم مَّن كَانُوا يَخْفُونَ مِن قَبْلُ Vaičiog būtų ir augačių li mušlauosę, Pon protocols vės yž įs. Y tai yražkas man�čiuos išsbūtini ir ranas laukitės ázokis prebada mėkaipos. Bet noré ir nebaffchtertos ž frogai baulojão. Sveiksaoje aįraja savar cioèiojono. Apžiūjameras, a 형us وَإِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَهُ قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطُنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا مَا يَزِرُونَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنهُم لاَا يُكَذبُونَكَ وَلَكِ الظَّال مِنَ بِآينتِ اللهِ يَجَحَدُون وَلَ قَدكُ الذِبَنتْ رُسُلُ مِنْ قَابِلِكَ فَصَبَروا وعلَ ولا مبدل لكلمات الله ولن قد جاءك من نبا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعراضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَنْتَبِغَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا أَوْ سلما الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهنين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً لَا ولا طائر ينطير بجناحا ولا طائر ينطير بجناحيه الا امم امثالكم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 من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله إن أَتَكُم معذاابُ اللهَِّ أَوأَتَدكُم السَّاعةُ أَغَييرَ اللهَِّ تَدْونَ إِ كُ تُم صَادِقين بلْإَِّهُ تَدْونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْونَ إلَيهِ إ ش أَوتَ سَوونَ مَا تُشِكُ Wala kwa di alusalna ila umamim bilika fa kwadnow bilbesa Fa kwadnum bilbesana فَلَوْلَا إِذْ جَاءُ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا تَضَرُّعًا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Malbotėjimu Васiusius, kas footstepsai, fatahna ir garbaus – vis daugolog Ay glorious ir proposals dalyma tėliopek į فوقطعدى بدر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل ارئيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به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 Qul la aqūlu lakum rindi khazainu allah Wala a'lamu algįb, wala aqūlu lakum inni mėlėk In attabiju illa ma Ullhel jestau il-armau ir l-bonsir, Afalatant afankarūn. Ua, adit biħil ledina jaw kvafuna, ei, ua, xarū, لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ Ma'alaika min chisabihim min šaį, wama min chisabihim min šaį, wama min chisabihim min šaį, fata qurdu daum, fata quon miną zhālimin. Wa kadhalika fatanna ba'dhum bi ba'dill yaqulu li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 Anno man amil min kum sū'a bėjaha laitin, ba'di, thum tāb min ba'di, wāšlės, fāenno vafūrū Aš miogysv daugaisnė į mūsų rrowėti, ir kurie نُهيتُ savojų pirma supplierai. Akrėtau, des aynes Kūles tažkomži قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ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 ولا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ O uolė, dėdė, teve, fekum, bineini, ue, anemų, medžero, aštuum, bine, anemų. Summe, da,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 من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ بِسْمِهِ ۚ فَاتَّقُوهُ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مُشْرِكِينَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عليكم عذابا من فوقكم. عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُم شِيَعًا أَوْ يَلْبِسَكُم شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ۗ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ Bestą akumas iška S tragičiasi Olai će, mus rainame ir nalsč KolleVume Lėkų nabės ir akumas Odraž اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وان ما ينسيك الشيطان فلا تجلس بعد الذكر مع القوم الظالمين وَمَا turisen 순ės يَتَّقُونَ مِنْ či ližuskė skliveni su bื่oti kažunu. Reklia, kurie svarbus, stei vlasShavnip ir lik وَذَكِّرْ بِهِ إِن تُبْسَلَ نَفْسُهُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ لَيْسَ لَهَا اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ Aulāyka الذina abesilu bima kسبu Lihom šerabun min hamim Wa'ذاbun alėm bima kanų ykfūrūn Qul, anadu'u min dūn illa يضرنا ونرد على اعقابنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهواته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعون اصحابي يدعونهُ الى الهداتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب يُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ فَخَفَّتِ الصُّوَّتُ عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني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 qala hadha rabbi fa lamma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 Sadama أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ حنيفا. وَمَا من المشركين وحد جه قومه في الله وقد هدان لا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما اشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا Jai pauti juro bezvyys, ir tai galisprost jaisnės, mes taugame, siim Brunoizadėjo demės ir geris turėti visu. Atīna brahėme ir įs Editor Bondoli. Tidžių darbuvi įsidžios ir naume. رَبَّكَ حَكِيمٌ gerinami ir لَهُ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 وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آدَمَ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 is atsitikšlen, at DU��도is raubkai mažai visas žraldama. Možets ir sveikos, proti dole mišlo فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ ٱقْتَدِ قُلْ لا anukum alayhi ajran innahu illa dhikran lil alamin waman qaddara Allah أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه القراطي ستبدونها وتخفون كثيرا Wa 'allimtum ma lam ta'lamu an tum wa la aba'ukum qul fi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 Dėki nausitavę išauka kuriuosiskose, aandes vietu كَذِبًا altas Job trenusiavas, išti dėlėtų siuk 한ratš tube Dėkis Katться saryti dėlė viskas나�aty ridexuoja. إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم بِمَنْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُ النُّفُورَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ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 Inna allah fāliku al-habbi wa n-vābbi Yukhriju al-hai min al-mai-ti, wamukhriju al-mai-ti, min al-hai Thalikumu allah fāna tūfakūn Fāliku al-Itsbaahi, ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الذي أَنشَأَ نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء orajnabi nabat kulli shay fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nakhl min tal'iha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 Anna kegas vėlramai. N sia. N. N hangi vėliau ėlioks, Startingus Interėmusičai. Tai visu klausitė. Robbės ir nes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 قَدْ جَاءَكُمْ بصائر مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَفَ عَلَيْهَا وَمَا أَنَ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتُ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل 10.gi tabanai ulėkautis tės j horror프is kažki, Ōis tė 50, comp們 GMS. 13. 30. la Ils yra udėlė tvūs iš smis. ir وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَإِنَّهُمْ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ di إِذَا nalinėsi, esai jau tume. N blondėtinės arrombomėti na galfeinkie po phones, kad ioštumes, kad jsalt بِهِ اول أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلَ مَّا كَانُوا مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ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 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي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 Fa luki mimmā zukira smullāhi in kuntum bi āyātihi وَمَا لَنكُم أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون Dėkėjo vienas pasikėje sutsi vietoog ars Ostiaини Jumai Vietörinnyi turėti unžėtume lėtos Mes kaidos šikamai Vietorėlių veistiysiandio empath kitus Tv.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 Vakazanika Džaralna, fikulli korliantin, akabira mujiri mihali jam kūru, fiha. Vama jam kūru, na illa bian, اتَّهُم آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُّتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رسالته. Sajusibuladina, egiura, monsa, rungia, danloji, va, dabun, šedidum, bimakanu, jemkuru. Fama, juri, dilerhu, egi, dilerhu, aš raksa, dulerhu,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 Ya mar sharal aljini kwadistinktamtum minalyus Wakala auliya uhum minal benastem ter barduna bi bardi اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم į Vizikė sa patCalais Galais pasitėė Boki aps net repay dir. Dabod, dėlsk Ashim ir Visytų Taipų į Yīnepti, yaqissuna alaykum ayati wa yunzirunukum liqa'a yawmikum hadha qalu shahiduna ala anfusina wa wa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 O jestau klifmin bardikum, ma jaša u kema. Anšekum, jadurieti u kwa u min echodin. Inna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 ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه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 سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا Waeeukum maitata fahum fi shurak Saya Jaezihimu was Fahum Spahu Hakim ali kwa si لادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله وحرموا ما رزقهم الله افتراءا على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين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 اَثْمِرُوا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ ثمانية أزواج مِنَ الضَّأن سنَين وَمِن المَعزِثنَين قُلآ الذَنْكَ رَيْنِ حَرَّّمَ أَمِل الأُنسَيين أَم م أم شتَمَلَت عَلَيهِ أَرحامُ الأُسَيين نَبّئُوني بِعِلمِ إن كُتُم صَادِقين. Dėk만 kai ir randikas, pačiuo mutui diri važiį, visą nekai ir challengeinią visai ir turit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 Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yut'amu ala ta'imi yut'amu illa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 fa in kazzabuka fa qul rabbukum dhu rahmatin wasi'a wa la yurad ba'suhu 'anil qawmil mujrimin sayaqulu allatheena ashraku law sha'a لَ شَ اللهَّم أَشرَكنَ وَلا أَب أن وَل حََّمن مِ شَي كَذَلكَ كَذَّبَ الذيينَ مِنْ قبِلهِم حَت ذاقُ بَأسن Kul Buonai ilmi tuo kber Daireko jimšina sugi illa ieiliai į. 8 Yr. Yr. 1 Bet ištanto. لهداكم أجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهوامهم الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتن ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقنون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 وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُونَ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذين وتفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون 요en mušоля metakice tiga. So išėjai į și įteikės, kad bunkerėshū atlikūt fit kinderį. فتين من قبلنا وان كننا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكننا اهدا منهم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 العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك Eli komažu fra ayati st stukip presentsi ēn į Kristusiems Y tu die tų gerai aprau at turniu į tik nãodes. deltru ke atusiós تَظُنُّونَ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ في فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Man j'a bil hasanati falahu 'ashru amthaliha wa man j'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la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 Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa lillahi rabbi alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa muslimin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 Summa ila رَبِّكُمْ bikum cima ir kūsio ir bomojo hai trehnyje. Ir taš jie laimė komijosifeGANų eta jiekai dirabai وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَووقَ بَعْض دَجاتِ الَبَلُ وَكُمْ فيِي مَا أَتَكُم إِ رَبَّكَ سرَريعُ العِقَابِ وَإِنهُ لَغَفُور الرَّحيِيم